لأن المستوى الرابع ومستوى الرابع فيه أقدم المتون زمنا فأقدم متن في المتون هو موضع الطحاوي متوفى سنة 321 يعني له 1117 عاما وأقربها في المستوى الرابع لنا له 861 سنة المتن المكتوب نعم وهو متن ورقات وبأساني لكم حفظكم الله تعالى لعب المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي أنه قال في كتاب الورقات بسم الله الرحمن الرحيم هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف وذلك يضم مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول أحدهما وصل الآخر الفقه فالأصول ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه ما لفته الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد والأحكام الشرعية سبع الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يساب على فعله ويُعاقب على تركي والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركي والمباح ما لا يساب على فعله ولا يُعاقب على تركي والمحظور ما يساب على تركي ويُعاقب على فعله والمكروه ما يساب ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ يعتد والباطن ما لا يتعلق به ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خناف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع النظر والسدلال العلم الواقع بهدى الحواس الخمس التي هي السم والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن النظر والسدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل والفرشد المطلوب والظن تجوز أمرينا حدوما أظر من الآخر والشك تجوز أمرينا مزية لأحدهما على الآخر فصل ووصول الفقه طرقه على سبيل الإجмال وكيفية الاستدلال بها ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتاخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين فصل ومن أبواب وصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والأفعال والناس والمنسوخ والتعارض والإجماع والأخبار والقياس والحظ والإباحة وترتيب الأدلة وصيفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين فصل. أما أقسام الكلام فاقول ما يترك من الكلام سمعا وسمعا وفعل والكلام ينقسم إلى من ونهي وخبين والاستخبار، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقين ما استعمل فيما صلح عليهم المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما تكون لغاوية أو شرعية أو عرفية والمجاز إما أن يكون بزيات أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيات مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسائل القرية والمجاز بالنقل كالغلط فيما يخرج من إنسان والمجاز باستعارتك قوني تعالى جدارا يريد أن ينقض فصل والأمر سدعى الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل وجوب وصيغته فعل وعند الإطلاق والتجرد عن قرينة يحمل على وجوب إلا إذا دل الدليل ولا أن المراد منه الندوى ولباحة فيحمل عليه ولا يقتل التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان أو دون الزمان الثاني والأمر بإيجاد الفعل أمر به وما لا تم الفعل إلا به كالأمر الصنات أمر بالط وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر فصل الذي يدخل في الأمر وما لا يدخل يدخل في خطاب الله المؤمنون والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به هو الإسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا نمنكم يا المصلين فصل والأمر بشيء نهٍ عن ضده والنهي عن شيء أمرٍ بضده وهو سدَّع من القول ممن هو دون ولا سبيل هجوم ويدل على فساد المنهي عنه وتارد صيغة الأمن والمراد بها الندبة والإباحة أو التهديد أو التسمية أو التكوين فصل وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك أمر تزيدا وعمر بلا طاي جميع الناس بالاعطاء وألف أظه أربعة الاسم الواحد المعروف بالألف واللام واسم الجمع المعروف بالألف واللام والأسم المهمة تكمل في من ياق وما في من لا ياق في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان وتم في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار والعومون صفات نقيم فلا تجوزنا والعموم في غنيم الفعل وما يجري من, من فصل والخاص قابل العام والتقسيط ميز بعض الجماعة من الذكني وهو ينقسم إلى متصل ومبفصل فالمتصل استثناء والشرط والتقيين بالصفات والاستثناء وإخراج ما لا لا دخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام وجود التقيين مستثنى عن المستثنى من وجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز مع المشروط والمقيد بالصفات يحمل عليه المطلق كما. اقامة قنيته باليمان في بعض المواضيع مطلقة في بعض المواضيع فيحمل المطلق عن المقيد والمنفصل وهو تقصيص واحد دليلين بالآخر ويجد تقصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق من القياس ونعن بالنطق من الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فصل والمجمن ويفتقن إلى البيان والبيان ويقراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجليم والمبين هو النص الظاهر والعموم فالنص ما لا يحتمل إلا معاً عن واحد وقيل ما تأوينه تنزين وهو الشق من, من منصة العروس وهي الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الظاهر يجري ويسمى ظاهرا بالدليل والعموم قد تقدم شرحه فصل وأما الأفعال فثيّان أصحاب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة غيرها فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يد لم يدل لا يختص به ليند الله تعالى قال لقد كنتم في رسول الله سورة حسنة فيعمل على عن جوبي عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتقف فيه وإن كان على وجه القربة وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة ويقر أصحاب الشريعة القول وهو هو كقول طائم الشريعة ويقرار الفعل كثير وما فعل في وقته في غين مجلسه وعلم به ولم ينكره فأقوم ما فعل في مجلسه فص وأما النسخ فمعناه, فمعناه الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت ورفعت وقيل معناه النقل من قول نسخت ما في هذا الكتاب أين نقلته وحد الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت خطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخي عنه ويجوز نسخ رسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغنظ وإلى ما هو أخفت ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة ويجوز نسخ المتواتر من المتواتر ونسخ الآحاد من الآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد شيئا ينسخ مثني أو بما هو أقوى من فصل في التعارض إذا تعرض أنتقال فلا يخلو إما أن يكونا عامين من أو خاصين أو واحدهما عاما والآخر خاصا أو, أو كل واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه، فيكن عامين فينام كان جمع بينهما وإن لم يمكن جمع وإلا ممكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، إلَمْ يعلم التاريخ، فنعلم التاريخ، فننسخ المتقدم التاريخ وكذا إذا كان إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص عاماً بالخاص وإن كان أح كان كل واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه فيخصه كل واحد منهم، خصوص الآخر فصل، وأما الجموع فتفرقون لما يهنا صنعك من حازه ونعني باللماء الفقهاء ونعني بالحازة الحازة الشرعية، وجمع هذه الأمة جمعاً نقياً قون صل الله وسلم أجمع أمتي على ضلالة وشرع مرد من هذه الأمة ولجمع هجتنا على العصر الثاني وفي أي عصر إن كان ولا يشغل القراض العصر على الصحيفين قلنا أن القراض العصر شرط فيعتمن قول من وليل في حياتهم وتفقى وصلا من أهل وله من يردعوا عن ذلك, ذلك. ولجمع ويصح بقولهم وبفعلهم وبقوم الماضي وفعل الماضي ذلك وسكوت الباقيين عنه وقول واحد من الصحابة يذهب جدنا على القول الجديد وفي القول القديم حجه فصل وأما الخبر في الخبر ما يدخل صدق في ما يدخل صدق والكذب والخبر ينقسم إلى أحد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقام التواقة على الكذب مثل إلآن ينتهي للمخبر عن ويكون في الأصيام مشاهدنا وسمعنا عن اجتهاد وإخبار ولا هو الذي يجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم إلى مسل ومرسل، ما متصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان المراسين غير الصحابة فليس به حجة إلا مراسين سعيد بن المسنيب فإنها فوجت فوجد مسانيد. والنعناع تدخل تدخوان سانين وإذا قرأ الشيخ جزء الرأي يقول حدثني وأخبرني وإذا قرأه على الشيخ فيقول في أخبرني ولا يقول حدثني وإذا جاز الشيخ من غير قوامه يقول الرأي أجازني وأخبرني جاز فصل وامنقياس فرض الفرع النصي علة تجمعها في الحكم من قسم ثلاثة أقسام منقياس علة وقياس دالة وقياس شبه فقياس علة ما كانت علة فيه موجبة للحكم وقياس دالة والسداد بأحد النظيرين وأن تكون علة دالة الحكم تكون موجبة الحكم وقياس جبهة الفرع متردداً من أصلين حكم شباب ومن شط الفرع أن يكون مناسباً للأصل ومن شط يكون ثابتاً من الفصلين. ومن شرط العلة أنت الطريد في معلواتها فأنت تقض لا لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل علة فنيث والثبات والعلة هل جاءة الحكم والحكم هو المجموع إلا فصل وأما الحظر والإباح فبين الناس من يقول إن أصل الشائع الحظر إلا ما باح الشريعة فلمجد في شريعة ما تدلع عن إباحة فيتمسك بالأصل والحظر ومن الناس من يقول بالضيوة أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع ومعنى استصحاب الحال أن يصعب الأصل عند عدب الدين الشرعي فصل وأما الآدلة فيقدم الجلي من الخفي والموجب والعلم على الموجب من الظن والنطق على القياس والقياس الجلي على القياس الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا في مستصحب الحاد فصل ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرع الخلاف ما ذهب وأن يكون كامل الآيات في الإجتهاد عارفاً بما يحتاج إليه في السماء عارفاً بما يحتاج إليه في السماء لحكيماً النحو واللغة وما في الترجيع وتفصيل الآيات وما في الفحكم والأخبار واردة فيها ومن شرط المستفت أن يكون من اعتقين في قنيد المفتي في الفتوات وليس عالماً يقلد وقيل ليس من يقلد وقيل يقلب والتقليد قبول قول قول بنا يعجف على ذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول قال وانت آت من قال فإن قل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالإجتهاب فيجوز أن يسمى قبول قول قول, قول, قول, قول تقليدا أما اجتغاد فوبذ الوسع في بلوغ الغرض والمشجد كان كان كاملات في اجتغاد فان اجتغاد في الفروع فاصاب فله وج بن جل واجتغاد فأخطى واحد وإنهما قال كل مشهد في الفروع مصيم ولا يجوز أن يقال كل مشهد في العصوم المصيم لأن ذلك يؤدي إلى تصويم أهل الضلات من نصارى والمجوس والكفان والملحدين ودليل من قائس كل مشهد في الفروع مصيم قول صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأقف له أجن واحد ووجد لي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطى المشهد تارة وصوبه أخرى والله سبحانه وتعالى أعلم تمت بحمد الله